وعلى أنه صلى الله عليه وسلم تسريعاً فهذا مجلس جديداً من مجالس الثقهي ولكن قدرس فيها كتابة البيوع من ثالثة من منها ووصلنا إلى قول المصمت في ليانه المحرمات من البيوع قال ثالثاً محرم لأنه غير مملوك ذكر المصلف في بداية هذا الفصل أنواع الجنوح المحرمة فنراجعها ثم نتقل في درس اليوم قال محرمات تتعلم بالعقد وهي أقسابنا الأول محرم لأن المال غير متقوم أي أن الشرع لا يعتبره مال الثاني محرم بسبب الغرض أي الجهالة الثالث محرم لأنه غير مملوك وهو موضوع ذفس اليوم الرابع محرم بسبب الربا وسيأتي بأنواعه الفصل الثاني محرمات لا تتعلق بالعقد وهي أقسامها الأول محرم بسبب التدليس والفديعة الثاني محرم بسبب الإضرار الغيب الثالث محرم لأنه يؤدي إلى محرم الرابع محرم لأسباب تعقيده هذه أنواع الهيوع التي حرمها الإسلام ويأتي تفصيل ذلك كما نرى تباعه فاليوم نتحدث عن الصنف الثالث من أصناف البيوع المحرمة وهو المحرم لأنه غير مملوك يعني رجل يبيع شيئا ليس في حوذاته يبيع شيئا ليس في ملكه يبرم الصدق دون أن يستحوذ على السلعة فهذا بيع المحرم قال فيه اولا او واحد النهي عن بيع ما ليس عنده النهي عن ما ليس عنده عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وحكيم بن حزام من المعمرين رضي الله عنه جاوز المئه جاوز المئه عاش العشرها في الجاهليه وعاش العشرها في الإسلام عاشا للصحف الجارية ونصها في الإسلام عن حكيم ابن حزان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتينا الرجل فيريد مني البيعة ليس عندي رجل يأتي يشتري مني سلعة السلعة ليست عندي ما وجود في المحل فأبتاعه له من السوق؟ كأنه يقول أفأبتاعه له من السوق أشتره له من السوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك والحديث روه أبو داود بسند حسن ما معنى لا تبع ما ليس عندك ايه معنى لا تبع ما ليس عندك في قولين للعلماء في المساء ابن المنذر رحمه الله ذكر القولين فابن المنذر قال يحتم المعنيين الكلام ليس موجود عندك يعني الكلام ليكتم ليس موجود عندك يحتم المعنيين أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر لإحتمال أن تتلف أو لا يرضاه يعني يقول له نبيع لك عبدي فلان أو هبيع لك داري الفلاني وهو لم يرى الضار فعقد البيع دون أن يرى هذا المبيع دون أن يرى هذا المبيع فهذه الضار قد تتلف قد المشتري فلا جد كما ذكرنا ان تكون العين السلعه المباعه ان تكون مما يرى او يسمع او يشم على حسب نوع السلعه الا ما كان في رؤيته ضرر مثل المعلبات في أشياء بتبقى محطوطة في علب صفيح فليس نقول بقى بقى اللي يجي يشتري حاجة البيع يفتح له العلبة الصفيح معي يموتوش يمرا مع الرف تاني لا لأن هذا غرر غير فاحش انتقى عاينا بتبقى أخذ الحاجة على لأنها كيلو زيت وهي مش كيلو زيت أصلا هي 900 جرام والناس عرفوا ذلك إن دينا كتوب عليها 900 جرام فدي اسمه غرر غير فاحش حتى يحسن النزاع ولذلك اتفقنا قبل ذلك أن من مقاصد الشريعة الإسلامية حسن النزاع أن يحصلش نزاع من الناس أن يبقى في مصالح العباد تجل أن في مصلحة للعباد يكونش في تنازع ولذلك البيوع التي تجل بالتنازع بين الناس حرمها الإسلام واضح؟ فإذا أول قول من أقول العلماء في لا تبع ما ليس عندك أن يقول أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي إيه غائبة شفهاش فيشبه بيع الغرب احنا عنه قبل كده لإحتمال أن تتلف أو لا يرضاه اتنين القول التالي أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها هذه الدار بكذا يبيع له الدار هي مش دار أصلي هي دار واحد تاني على أن أشتريها لك من صاحبك سواء دار عربية أي شيء يقول له عمل لك العربية دي من الشين ألف واصلي مش بتاعت مش أنت باعه من الشين ألف وتبرن ازاي إذا كنت سمصار فأنت لا تبيعه التدلل تدل تدل دعله وبعد كده دي رضيته ده لكن انت تبيع على راسك انت بتفش صاحب السلعه قال لك العربيه دي يا عم بيعها لي ب يزيد هلال عليه خلاص دي اسمها ايه دلوقتي والسمساره دي اسمها ايه دلوقتي وكاله وكله في فرق بين يوكلك تبيع او ان ان انت تدل عليه في البيع فرق من الصمصرة والوكال فإذا وكلت تبيع له السيارة أنت تصرر فيها كما تشاء رح تبعتها بـ 25 حلال عليك بـ 5 ألف بيش يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها فدية المعنى التاني الذي ذكره من المنثل والمعنى المتبادر الى الذهن ان جمع حكيم الحزام بيقول الراجل بيجي يشتري مني حاجه والحاجه مش عندي فابتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس ايه عندك يبقى انت ما تبيعش حاجه مش تحوزتها في, في ملكك وده اللي بيحصل فيه المشاكل الان تيجي واحد مثلا يقول الواحد مثلا هات كذا الراجل مثلا بتاع قعدات كهربائيه بتاع اي شيء يقول له خلاص ماشي خلاص يا عم دي جنيه يوم واخد منه 200 جنيه مثلا عربون زي بيقول العربون يروح الثاني يبتدي ليه يلب 1500 جنيه يقول له يا والله لقيته زي دول طب انا اعمل لك ايه انا خلاص اتفقات على 1000 جنيه واعطيتك عربون ماليش دعوه ويحصل ايه ها مشكله بينك انت لو قاعت نفسها تبكام انت اللي بيعت حاجة ما تملكهاش انت شوف الحاجة دي بكام واستحوز عليها وملكها وبعد كده بيعها ما كان يحصل النزاع بين الناس بسبب غلول أسعار في هذه الأيام بهذه الطريقة. يبقى دي خلاصة الكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك طبعا يستثنى من هذا حاجتين هيجعنهم الكلام بالتفصيل عقد اسمه عقد الاستصنع وعقد تاني اسمه عقد السلم دون مستثنى من هذا البين عقد الاستصناع زي مثلا ايه واحد بيصنع لواحد اوضه نوم مثلا زينا الجريم متحددين ان اللي هم الصنايعيه فبيجي مثلا يقول لك اوضه النوم مثلا ب 20000 مثلا تقوم انت دافع مثلا 5000 جنيه عربون طبعا الاوضه لما ولا الخشب اصلا بتاعها اصلا ايه موجود خلاص فبياخد ال 5000 جنيه دي اسم عقد جائز كذلك السلب واحد يقول لواحد انا عايز منك طن طماطم في شهر كذا مثلا في شهر كذا كم يا عم الطن دوت الطن ده دو مثلا ب جنيه خد ال 2000 والثاني بعد 3 شهور او 4 يسلمه الايه الطن بس بشرط من أسلم أو من أسنفة فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم يكون كل حاجة الوطح الكمية وطح النوع واضح لا يخترط عليه أرض بعينها والمطلوب أنه يسألونه طن طمطن في الفترة فلانية. دي اسمه بيع السلم أو بيع السلف وهيجي إن شاء الله في بج مستقل لليل شروط طبعا وبيع استصناعه لاستصمع أو, أو عقد لاستصمع قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك والحديث رأى وبدأون بسنة الحسن لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما من قضمن ولا بيع ما ليس عندك فعلى هذا يشترق أن يكون المبيع وقت العقد مملوكا ملكا تاما للبائع السلعة التي تبيعها لابد أن تكون ايه؟ ها؟ ملكة على الحقيقة او مأزولا لك في التصرف فيه ممكن ما تكونش ملكة لكن أنت وكيل انت وصي على يتيم مثلا دولة أو ولي ليتيم أو مجنوب أنت اللي بتبع له, له أو واحد وكله أو الناظر على مال الوقف ويتكلمنا عن الأربع دول التفصيل دول المأزول له في التصرف ويدخل في هذا ألواع من البيون كلها غير مجهزة وستأتي فمنها أن يبيعه عبده الآبق أو جبله الشارد دية ربح ما لم تضمن لتالوقتي واحد مثلا عنده جمل والجمل دي شرط طفش فواحد قال له بقولك أنا الجمل بتاعي طفش والجمل دي 28 ألف أنا هدولك بعشر كاتي يا عم ال10000 وحال عليك الجمل طب فين الجمل ها طفشان خلاص فهذا باع رابح ما لم يضمن انت ضامن انت تجيبه له اصلا او التاني ضامن نروح ندور عليه قد ي... قد وقد لا يجد فلو وجده كان قد بخس البائع حقه الجمل ب20 جنيه بس اتفطس ثمنه لانه ايه طفشا. ولو ما جابوش يبقى راح عليه عشر تلاف جنيه يبقى دي في غرر في خداع في نزاع فيمنع كذلك أن يبيعه شيئا اشتراه لكنه لم يقبض لأنه لا يجوز له البيع قبل القبض وده برضو معنى لا ربح ما لم تضمن يعني واحد مثلا عنده محال من منتاج الجملة اي حاجه بقى هي سلعه بيشتري سياره فيروح مثلا يشتري البضاعه من تاجر الجمله وهي لسه عند تاجر الجمله واحد جاي يقول له ان والله الوضع انا ديت ب جنيه روح بقى هاتها من عند فلان هذا لا يجوز ليه لأنه لم يستحوذ عليها لابد يستحوذ عليها الشرط على عليه ويجيبها عنده المحال لا ممكن يبعت واحد يطلعه قدام المحل التاع التاج يطلعه على الرصيف بس يبقى ايه قبضها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حتى تقبض عن بيع السلعة حتى يخزوها التجار الى رحاله واضح يبقى دية معنى بقولك ان يبيع شيئا اشتراه بقى ملكه يبقى خرج من مسألة لا تبع ما لا ايه لا تملك لكن هيدخل في محظور ثاني قال لك لم يقبضه لانه لا يجوز له البيع قبل القبض يجوز له البيع قبل القبض لو عارف انه هيبيع شيخ ايه لو انت لو انا له من بره البيت السيد علي مثلا مفيش مشكله عليه من مش شرط اه ممكن تقول له انا خلاص انا أنت عايز ايه عايز كذا طب الليل فوت عليا انا بجيبهولك مفيش مشكله بس متتبيعش معاه عاقد مت متبيعش ولا انت تبيع وتشتري ايه حاجه في الهوا لسه انت ممكن تروح تجيب من التاجر يقول لك بقت بتضعف هتعمل انت ايه يا شاطر بالك اضافه رزقك الثاني مش ملزم الثاني مثلا ما استناش لي بالليل راح صرف نفسه لا بعد العصر بتتباع امراه جامده من محل ثاني تقول له ازاي ومش انا بالليل وبتاع. لا دي خلاص دي, دي اسمها موعد اذا خلاص هو جاب من حته ثانيه انت ما عرفتش تجيب السلعه خلاص الامر فيه ساعه لكن تتبع الحاجة ويمشي موجود عندك اصلا يبقى انت داخل في النهي الصريح لا تبع ما لا تجود كلامنا قرينا فتوى الشيخ مصطفى وفي فتوى ثانيه النهارده هنقراها في نفس الموضوع ان من النهي عن بيع ما ليس عنده طب ليه الموضوع دلوقتي ده زي انا بقول لك في اتفاق ان ان مساله حسم النزاع ما يحصلش بالناس ايه تنازع ان لا يحصل تنازع بين الناس قال ابن القيم فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر اللي هو المجهول الذي قد يحصن وقد لا يحصن وهو جنس القمار القنار والميسر إنسان لما يبيع حاجة لا يمنوكها كأنه يبيع حاجة في الهول حاجة معدومة حاجة ممكن تحصل ممكن تحصلش قلت ورد في الحديث السابق صور أخرى من البيوع المنه عنها وهي اللي هو مسئلة لا, لا يحل سلف وبيع شرطان في بيع دباء أنواع قال لك أول حاجة لا يحل سلف وبيع وصورة ذلك أن يبيعه شيئا بكذا على أن يقرضه كذا من المال مثلا يعني يقول له مثلا إيه بيع لي هذا الكتاب ياخدوا منه مثلا بسعر اقل ولا حاجل يقول له على الاقرب 1000 جنيه يقول له عمي بس بيعلي انت بس الكتاب ده وبيعلي بس انت المحلول ده اهو جنيه وانا هديك 1000 جنيه سلف هو ادخل القرض في الايه في البيع جمع بين البيع والقرض فالجلق قال لا يحل سلف وبيع وصورته أن يقول بعلي هذا الكتاب وأنا أقرض قماء جنيه فهذا البيع غير صحيح لأنه أشبه بقرض جر لفعا ولأنه يدخل صريحا في النهي الذي ورد لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع كذلك لا يحم شرطان في بيع فصره بعضهم بالبيعتين في بيع وده نوع من أنواع الربس يأتي وفصره بعضهم بأن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذه السلعة بكذا دي بإخلاف تبادل السلعة مع بعضها البعض مع دفع الفارق يعني واحد مثلاً يبيع لواحد بيت وصد محمود وصد محمود ساعة وصد ساعة عربية وصد عربية يقول له تبدل وتشوف الفرق كان بيت هذا لباسه به طالما ليدخل في الجنس الريبا وفي الأجناس الريباوية ليدخل في الأجناس الريباوية لكن السلة يربط هذه بهذا يعني تبقى شرط تبقاش إيه شرط في هذا الأرض والتفسير الأول اللي هو قد تكون هي ان ان امضحكني وده هيجي لنا بالتفصيل ايه صورتها لما واحد يروح يشتري ثلاجه من او واحد مزلوق في فلوس يروح الواحد مثلا بيبيع ثلاجته ولا غسالات يقول له انا عايز دي اسطب كان يقول له ب 5000 جنيه مثلاً. يقول له طيب هتهالب ب 5000 واكتب عليه ال 5000 جنيه يقول له طيب والله انا مش عايزها انت خدها انت بالليل فقام عطاه له 3000 قال له خلاص اخد منك 3000 يوم الراجل صاحب التلاجة واخد التلاجة تاني ويوم عطل الراجل 3000 جنيه وكاتب عليه خمس تلاف دي اسم بيع العينة او بيعتين في بيع وهذا نوع من نوع الرجل ليه؟ لانه كأنه سلفوا 3000 بخمس تلاف يعني يدفعهم خمس تلاف بس عشان ما تبقى الشريبة واضح فحطوا في وسطهم حاجة اسمع عينة لا دي لا دي مش الحارق دي بيع العينة لما يكون لنفس التاجة لكن لو خد التلاجة وراح بقى الواحد تالي أما قال المسأل قال له عن محمود أنا عندي تلاجة وطف اللي هاتف دي بخمس تلاجة عم ما أديك تلاجة تلات تلاف جنيه بس دون لكاش فأمر يحفعلا أعطوه التلات تلاف وخدوا التلاجة دي, دي اسم الحارق بيسموه في السوق اسمه بيع الورق دي في الشارع واسمه في السوق اسمه الحارب ليس بمحرم ليس بحرارة ليس بحرارة واضح لكن فيه كراها لأنه تحميل النفس بالديون واضح ولذلك لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة لو إنه واحد وعف ضرورة ضرورة قصه هيسجل بسبب مال او نحو ذلك وعنده طريقتين اما ان يروح يجيب قرض بالربا واما ان يجيب حاجه ويحرقها يبقى الاخف ايه الحرق عند الحاجه واللي يمشي في الموضوع ده على طول بيتخرب بيته يعني اللي يفضل بقى يجيب ايه يجيب كوتشات ويحرقها يجيب ثلاجه ويحرقها يجيب غساله ويحرقها يجيب تلفزيون ويحرق ده تعرف ان ماشي على الخراب المستعجل خد بالك مع ان مع إنه حرمة فيه لكن يكفي تحميل النفس بايه تحميل النفس بالايه ها بالديون ففي كراهه شديده لكن ليس محرما كبيع الايه ها كبيع العين ان هو يبيعها للنفس الايه بنفس التاجر إنه يبيع عن نفس التاجر اما اذا رجعها للتاجر لانه زهق في السلعه يعني افرض هو خد ما ممسكش معاه او مش عايز يعني خلاص استغنى عنها فراح لربس التاجر اللي هو اشترى منه قال له يا عم انا هات الحاجة دي مش مايمش مش ورشه انا عايز أرجعها. دي اسمها ايه اقاله اسمها ايه اقاله هو بقى ياخدها منك ايه مره ثانيه يعطيك ثمنها لا بقى ثانيه دي غير دي خالص اقل من ثمنها اقل بعض العلماء قال لك اذا اقاله فليقل بنفس الثمن إلا إذا كانت السرعة تضرارة إذا كان بقى هو هيجي يبيعها مستعملة هينقص من التماني يبقى في الحالة دي در عليه ففي الحال يقولك لا إنت لو أنت استعملتها وحصل كذا دينا لما جاء بيعها عبها قال لي 500 جنيه فرق في الموضوع ماشي؟ ماشي؟ ماشي؟ لو كانت مستعملة أصبار هوامش يوم هنقول لك اهو يوم قص بتاع مال هو خدها انا وارجعها بتاع عنده اسبوعين البائع بالخيار فيه الا اذا كانت في السلعه عيب اذا ظهر فاعد وعيب عند اهل الخبره يسمى عيبا فالتجر ملزم ان هو يرجعها ما يقولوش لا يا عم انا بايعك كده مش هش ما بايعك كده طالما فاعد غصب عنك ترجعها اسمه خيار العيب خيار العيد لو خد حاجة والحاجة دي جيدة وسعرها كويس والأمور ما فيش أي مشكلة فيها ويجيت اليوم لجع طب انت مرجعها يقول لك والله أنا يعني الزنات الفلوس مش عايزة الوقت أنا والله لقيت زوجت اشتريت زيها لقيت عيالي جامو زيها خلاص انت مش ملزم ترجع لكن لو أقلته من أقال أخاه أقال الله عفرته عيشت قيل وقيل رجعها له تاني فيش مشكلة ما أنا بقول لك قد الخصم إذا كان السلعة ينقص من تمانها يجوز أنت تخصر إذا ما كانش ينقص من تمانها ترجعها تاخدها وتخطها في كرتونتها تاني وتبعها زمهين خلاص يبقى تنزله ليه الراجل معه مش فيها حاجة. لكن يقول لك تجي تبعها تبعها كأنها مستعملة تنزلها مثلا مية جنيه نزلت كده تتمنها نزل بالطراءة دي إنها أصبحت مستعملة تبعها لكده يبقى خلاص في الحياة دي خلاص ما فيش مشكلة على رأي بعض العلماء إن أنت تنقص منه. دي شرطان في بيع أو في بيع جيم بيع ما لم يضمن ومعنى بيع ما لم يضمن يعني ما لم يملك كبيع غاصب لأن ما اغتصبه ليس في ملكه فإذا باعه وربح فيه فلا يحل له البيع ولا يحل له الربح واحد سنة محمول وراح باعه وكسب فيه هذا حرار يجب عليه أن يرجع الثمن والربح لصاحبه دي بيع ما لم يقبض وقيل معناه ما لم يقبض لأننا سألوا الناف الأول إنه وباع السلعة وربح فيها من غير ما يقبضه معناف ملكه لكن ليس ملكا تاما ما استحوص على لسه لأنه إذا لم يستلم السلعة السل يتسلم إذا لم يتسلم السلعة ويقبضها فليست في ضمان المشترك بل هي في ضمان البائع إذا تلفت كان إتلافها على البائع حتى يقبضها المشترك أشوف دي حسم النزام واحد اشترى حاجة من واحد يسيبها عندي حصل لقدر الله المغزل يتحرق هيجي الراجل يقول له يا حتي اعمل حاجة ليش انا منه كلك يا عمان انا عملت ايه ما انت بعدتش خدته المخزن اتحرق باللي فاجبه لك من اين الوقت فانيرك خد خلفو دي يقول لك هو اللي ساب عندي وده يقول لك يا عمان اشترتها ودفعته فلوسها بس لسه يبعدتش حد يشيله فحسما للنزاع شيل حاجتك تبقى في ملكك تبقى في ضمانك حصل لها حاجة العربية وهي بتنقلها قدر الله حصل لها حاجة السلعة بازت خلاص يبقى في ضمانك انت انت اللي مشتريه انت اللي شلته ومشيت تلفت عند البائع التاجر الأول اللي انت لسه ما خدبش من عنده نقول له ملزم انت بيه لان لسه حوزتك انت يبقى دي اللي حسمي مساله النزاع بين الناس دي حسم المسائل بين وحتى اذا غلط الاسعار انت لو انت عنده في في في المخزن سعرها يرتفع هتقول ده بتاعت المكسب بتابع طب سعراني زن هتجي تقول لا ده أنا مش عارب لا بتاعتك شرابها برضو هي هي, هي. طرح ما عايز تكسب ببقى تخصر لكن الأنفس كما قالت على واحد دورة الأنفس إيه؟ يعني عايز أكسب على طول مش عايز أقصر فيقصل هنا التنازع فالذلك الشرع وضع قواعد ليه عشان تفصل النزاع عشان بقى تيجي خاسر خاسر رابح يبقى ده على حسب القواعد الشرعيه انت مش عارف دي يبقى اذا دي لا يحل سلف وبيع لا يحل شرطان في بيع لا يحل بل بيع مالا مه مالا قال النهي عن بيع ما لم, لم يقبض طبعا قاعد يفصل لك المساله ديت على حسب الروايات اللي جت في الحديث ربح ما لم يضمن بيع ما لم يقبط واضح الكلام بيع ما لا تملك دي كلها ايه احاديث وردت بلواية مختلفة او بألفاظ مختلفة فهو بيفصلك كل نفظ من الألفاظ اللي وردت النهي عن بيع ما لم يقبط او ما لم يقبط هو المشتري عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه رواه مسلم قال ابن قدامة وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشترى لم يجز بيعه حتى يقبضه طبعا هنا الحديث ورد في الطعام ونشوف خلاف العلماء الوقت في المسألة دي وقال ابن حزم من ابتاع شيئا أي شيء يبقى هنا عمم طعام وغير طعام فلا يحل له أن يبيعه حتى إيه؟ يقبضه قلت وهو قول الجمهور جمهور العلماء وقيد المالكية هذا النهي بالطعام فقط اعتمادا على ظاهر نص الحديث السابق لكن رأي الجمهور هنا أوجه والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء ومما يؤيد قولهم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يضمن وأيضاً ما ثبت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع لا حيث ايه؟ هات ده نكتب فوق حيث اكتب فوق حتى دي حيث نهى ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى لحالهم يعني يعني نهى ان تباع السلع حيث تبتاع يعني انت شاري من مكان ما تبيعش نفس الايه المكان حيث تبتعنها عنزاد حتى دي حتى للتاني حتى بقى حتى, حتى دي تكتبها حيث طبعا مش تكتبها يعني تشطب عليها لا تحط تحتها خط وتكتب تحتها ايه مش معنى بقول لك كده تقوم مشطرب على اللي كاتب دي لا حيث تبت حتى يحوز اي حوزوها تجاء دي كانت قصه الحديث إن على ما أذكر يعني أن كان ابن عمر اشترى صفقة زيت من رجل كان يفتاجر في الزيت فاشترى صفقة زيت فبينما هو واقف عند التاجر بتاع الجملة يشترى منه فجاءه رجل يشتريها منه فجاءه زيد وطرق على كتفه ضرب على كتفه كده وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعه حيث تكتاع حتى يحوزها التاجر الى ايه رحاله قال له شيلها طلعها بره وبعد كده اشتري زي بيع زي ما بيع زي ما فلفظ السلع عام قال لك اهو حتى ان تبتاع ايه ما جابش بقى اكله ولا غير اكل يبقى ده لفظ عام السلع عام سواء كان طعاما او غير أو غير طعام سواء كان طعاما أو غير ايه أو غير طعام قد يقول بعض الناس طب ايه الفرق ما خلاص يعني انا اتواصلت التاجر والتاجر حجزها خلاص يعني البرق لا ده انت لو انت بتحجز تروح للتاجر تقول له لا يقول لك لا اللي في التليفون غير اللي بعد التليفون مش اللي بيحصل مش بيحصل الكلام ده لا انت واخد بالك انت اتكلمت التليفون وخلاص يا عم نقول لك لا مفيش حجز دلوقتي لما تيجي قدامي وتدفع الفلوس تبقى تاخد الحاجه مش ده الشرع بيقول كده بس الشرع بيقول كده عشان ما نختلفش واضح عشان ما حدش يستغل حد يبقى انت على السلعه خلاص لكن الوقت تلاقي الوقتي لعب الناس بتلعب ببعضها الناس بتلعب ببعضها لأسف الشيء يعني أرابع احنا مثلا شابين كنا جايبين طن أو طنية برص كده يوم الأربع مثلا طن. كنا متفين على طنين فراجل اللي قال لك نصلي ما عنديش والله غير إيه؟ طن وروب المهم بعت ب6650 وقال لك إن شاء الله اللي التاني هنجيبه يوم السابت اللي هو النهاردة حتي عنه للسابت النهاردة ال ب 8000 جنيه يا عم ده احنا شاخدينه بالامبارح ب 6 وقال لك لا ده هو في المضرب هناك ب 7800 فانت حط عليه 200 8 وخد بالك فهو لعب بتلعب بال بالناس للاسف الشديد يعني الناس بتلعب بالناس يا زوان الشغل يا خلاص <تصفيق> انا <تصفيق> لا مفيش الكلام ده الناس برضه اختصرت الكلام ده لا هو قال ما عنديش غير كده هو دي ما عنديش غير لغايه ما اجيب بقى صحفاه ايه الصحفاه فعلا عند ساعه البيع دي بيع جديد وان كان بيبقى فيه بس فيه جشع بلاشك لكن قصدي ان هو ده خلاص انت حته انت تبرم صفقه في تليفون او الكلام ده كان ما ينفعش دلوقتي حتى لو السلعه موجوده عنده بجبرخص ايه بسال فيه عنده <تصفيق> ما هو دي هو يبطع الرزة دول يعني الرزة ما شريه مفتص من الفلاحين بتلات تلاف والكلام يعني ما حاجة مش لا بلا شك دي جشع يعني مسألة الناس تستغل بهذه الطريقة ألافات بتزيد في السلع الأساسية عند الناس وهم لم يتكلفوا فيها شيء لا هتقول لبقى دولار ولا استراض ولا كلام فده بلا شك دي جشع بلا شك يعني يعني فيه تجار فعلا عندهم أنانية للأسف الشيء الله المستعد فخلاصة الكلام يعني أن السلعة التي اشتريتها مش هتبيعها غير لما تقبضها حتى يحوزها التجار إلى رحالين هنا بقى اللفظ اللي فيه خلاف من العلماء يعني يحوزها التجار إلى رحالين يعني لابد أن إلها لابد أن عندي الدكان ولا فيه صورة تانية هذه المسألة فقال صفة القب صفة قب السلعة الراجح أن صفة القبضي ترجع إلى العرف يعني لا يشترط إلى رحلة بل إذا قبضه ونقله إلى مكان آخر فله أدي يبيعه زي أنا قلت لك كده لو, لو أنت بعدت واحد نقل البضاعة من المغزن حطاها على الرصف اللي قدام المغزن كده التاج اللي الأول يقول لك أنا إيه؟ ما عرفكش صح كده خلاص استحوزت عليك سواء بقى عندك المحل سبتاء على الرصيف قدام الراجل خلاص أنت كده إيه؟ ها أنت كده حملته أو حملته على العربية بتاعتك يبقى أنت كده خلاص أبطت إيه؟ أبطت هذه السنحة إذن لا يشترط حتى يخزوها التجار إلى حين المقصود بها القبض طب صفة القبض إيه؟ يرجع إلى إيه؟ إلى العرف كل بحسبه قال ابن قدامة وكل وقبض كل شيء بحسبه فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا ووزنا فبيع كيلا أو وزنا فقضه بكيله ووزنا حط لك الشكير حط لك الحاجة وستفالك خلاص يبقى كده أبطه قال ابن حجر أما صفة القبض عن الشافعي تفصيل فما يتناول باليد كالدراهن والدنانير والثوب فقضه بالتناول ان تستلم تستلموا ايدك. وما لا ينقل كالعقار عشان المسرح دي يقول لا البيت البيت هقله ازاي بيبقى في حاجه اسمها نقل ملكيه ورق مش عارف ايه الكلام ده بحيث ان البيع الاول ما عادش له ايه صفر من البيع الاول ما عادش يبقى العقار لا ينقل قال وما لا ينقل العقار والتمر على الشجر فقد ذهب بالتخلييه مثلا يقول لك ايه أنا و... أو الثمر انا والتمر او الصمغ الثمر عام ممكن تمشي التمر والصمر الصمر ماشي ماشي ما الثمر ماشي اللي عنده التمر زهرته يجئ يعمل دايره كده واكتب الثمر مش يسطب على فقد دوب التخلي يعني انت بس اشتريت بيتك من واحد يقول لك والله انا بسم مش بشطر شقه سيبني 3 4 شهور كده وبعد اربع شهور اخليك البيت أو مثلا فيه سكان يقول له مثلا تشتري بالسكان أو غير السكان يقول له لا مثلا السكان أو من غير السكان يبقى خليلي المكان يبقى العقار بالتخلية من أنت تخلي العقار وما ينقى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقدضه في مكان لاختصاص للبائع فيه يعني إذا كان في مغزن دي بتاع البائع أنت رجل مشتري أنت رجل عندك محل لإنتباعه أنت المغزل ده ما تملكش أنت في حاجة لكن البيع اللي هو صاحب السلعة الأساسي دي يأمنك المغزل دي باللي فيه فلابد تعمل ايه ها؟ تخرجها عن المغزل يبقى شوف تاني الكلام قولك أما صفة القبض عن الشافعي تفصيل فما يتناول باليد كالدرهم والدنانير زي مسألة العملة تغيير العملة وذلك البورصة فيها محظورات كثيرة وحرامات كثيرة لأن ساعات في البورصة بيبيع السنعة وما مملكهاش بالداء من واحد لواحد من واحد لواحد كده على طول من غير ما يستحوذ عليه ولا يملكه وتذلك التجارة في البورصة فيها لبخ اكتير وفيها ضوابط شرعية عند العلماء في بحث الشيخ المنجد فيه البورصة بين الحلال والحرار لأن يغلب عليها لأن طبعا تعاملات غير إسلامية أصلاً بالك. فبيغلب عليها الحرمة بيغلب عليها الحرمة وفي الغالب يعني بيدلوا العرب شوات فتات كده واخد بالك انت وبعد كده هم جايبين لي الواحد دلطة ولا سكتة قلبية وخلاص كل شيء طيب قال فمن يتناول باليد كالدراهم والدنانير والسود فقدوه بالتناول وما لا يمكن قلعقار والثمر على الشجر فقدوه بالتخليم وما ينقى العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقدضه في مكان لاختصاصة للبائع فيه زي احنا ضربنا مثلا بالمغزن ان انت تخرجه خارج ايه ابواب المغزن بعض العلماء يعني رخص في مسألة لك اذا نقله في نفس المغزن من مكان الى مكان فقد استحوذ عليه. يعني فصل يعني الوقت في عندك كم طن عشرة طن موجودين قدام قمت انت ايه شاري طن منه وخدت الطن انت حطت في ركني تانيش دي تابعك أنت في بعض العلماء رخص في ذلك بس مرضه أحوط ألا يخذ بذب حتة أنت تخزنه عنده لا خده وخزنه في أي مكان أنت تتابع العلة في النهي عن, عن, عن البيع قبل القبض قال ابن تيمير رحمه الله وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليس توالي الضمانين بل عجز المشتري عن تسليمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ولسيما إذا رأى المشتري ربح فيسعى في رض البيع. أحياناً دي بيحصل الدفوس كده شحية هو لما يقوم البائع يبايع له المشتري يبعت إيه؟ كسب فيه وهو عنده لسه كسب فيه مثلاً مبل يقول لك طب ما لك التولى كان باعت الراجل يشتريه ويأخده من عنده طب ما كنت تناول بالرمح ده وضع في النجوز كده مع أنه كذبان فيه أصلا يعني هو أصلا كذبان فيه يعني هو بيعه للمشتر وهو كذبان ونقصران بس النفس بتخبز زيادة بقى واخد بالك فعشان ما يحصلش هذا الأمر خلاص هو بيعه ربنا رضاه انت خد بقه وبيع انت وربنا رضيك زي انت عجز فيسعى في رب البيع إما بجحد أو, أو اختيار في الفسخ يبدأ يحتال ممكن ويحصل ايه فسخ في قلعة او ايه او باحتيال او باحتيال في الفسخ او باحتيال في, في الفسخ يحتال يعني يعمل اي حاجة كده واخد بقى يوم رفش على الحاجة شوط مية يقوله ده الحاجة دي طلعت ضربة اي حاجة عنده لسه بقى يعمل فالله عايزه بالك. يبقى دخل رصة الكلام في مسألة لا تبع ما لا تملك لا تبع ما لا تقضط لا, ت... لا ربح ما لا تضمن نهى عن بيع السلاح حتى تطبط نهى عن بيع السلاح حتى يرغضوا التجار إلى رحالهم كل دين وصوص لهذه المسألة طيب قبل ما ندخل في بيت المسائل هنقرأ فتوة الشيء مصطفى في المسألة دية احنا اتكلمنا عنها بكذا أظن طبعا بيع العملة اتكلمنا عنها بكذا بيع العملة لآجل هذا حرام وريبه صح؟ يعني رجل ذهب لمحل صلافة لتغيير أي عملة سواء دولار أو ريال أو غير وعطاه الصلاف جزء من المال وقال له الباقي إن شاء الله غدد فما حكم ذلك قال الشيخ هذا الصنيح حرام لا يدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزهب بالذهب وغيره من الأصمت إلا مثلاً بمثل يداً بيئة فالعملة يقول لك مثلاً أصلاً ما توفرش مع المبلغ كامل واخد بالك لا يا دوش حته انت تبقي شيء في السلع دي لا طب واحده الجنيه بالجنيه دي والله مساله فيه انا في منها شيء لكن انا لا استطيع الجزم بها اراجع اراجع يعني بيفك 100 جنيه فالتاني معاها 90 وقال له ايه لسه لك 10 فدي في نفس منها لان اللي يعتبر الجنس واحد اذا الجنس هنا ايه واحد فدي مساله في نفس منها لكن لا اجزم فيها بشيء اراجعها انما هي فك ال10 وال لا فك 10 ب10 فيش اي مشكله فيهم شايف يا عمله يا عمله فين باقي العمله من لا موبيع العملة بالعملة أنت عندك في اجناس إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتهم إذا كان ياداً بياد يبقى هنا بالنسبة للعملة إذا كانت نفس العملة جنيب جنيه بجنيه دولار في دولار ريال بريال يشتلق ساعة حاجتين المثلية والتقاط طيب إذا اختلف جنيه بدولار جنيه بريال يبقى الزيادة جائز الدولار ونسبة 20 جنيه واضح في زيادة ها الزيادة جائزة بس شرطة إيه؟ إذا كان إذا كان يداً بيت وضع إذا كان يداً بيت يداً بيت بيع العربون إنه واحد يأخذ عربون إذا كان المسألة ده أظن لكنها أعيدها على الأساس درس النهار قال عندي محل ملابس ولكن الحال ضعيف بعض الشيء الحال واقف طبعا بقيم ولله الحمد على كل حال وإذن من الأشياء التي ينبغي إنسان أن يقولها يعني لما تلاقي الحال واقف كان نفس السلم إذا رأى شيئاً أو سمع شيئاً يقرهه يقول الحمد لله على كل حال وإذا رأى شأن ياسور يقول الحمد لله الذي بنعماته يتم من بإيه الصالحات فوحل النور للحل وائف نور للحمد لله على كل حال واضح هل يدوز لي أن أخذ عربوناً من الزبول إذا طلب ثوباً معيناً غير موجود عندي على أن آتيه به غداً أو بعد غد يعني أنت رجل عندك محل ملابس واحد عيش جد. الجاكت ليس عندك تبقى المنصورة لسه تجيبه منتج الجنة فهل تاخد عربون الجاكت بسلا جبس 800 جنة وصمعون جنة هل تاخد بسلا 200 جنة عربون لغاية ما تجيبه المنصورة وبعد كده تاخد بيئة الفلوس قال الشيخ أما بيع العربون أو العربان فليس فلم يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت حظرا ولا إباحة طبعا ورد في حديث الشيخ بضعفه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان أو بيع العربون نعم قد وردت أحاديث لكن في سندها ضعف كنهي عن بيع العربان أو العربان وعلى ذلك فإن لك أن تأخذ هذا العربون من هذا المشتري لكن لا يجوز لك أن تعطب معه البيع إلا إذا تملكت أنت السلعة تملكا كأنه عيني عندك المئتين جنيه أمانك بصدرس ما, ما, ما عملتش بيع ما عقدتش بيع كامل إلا إذا تملكت أنت السلعة تملكا كاملا ونقلتها إلى محل جبتها عندك بعد ذلك فهذه القيود هي التي تضبط بها هذه المسألة أما في غير ذلك أو غير ذلك فلا يجبس إبقى هذا الضوابط اللي جاءت النهاردة في دارس النهاردة واحد عدم إبرام البيع والسلعة مش عندك اما المواعده هجيبها لك ب 700 اه تاخد 200 على كلام كده مفيش مشكله دي مش بيع كامل وهو بالخيار مش عايز ياخد ما ياخد خلاص انت ما جبتش خلاص ليس عليك شيء يبقى دي ايه شرط والشرط الثاني ان انت ايه ها تقبضها ايه تاخدها عندي تستحق ايه على انت بتستنى في الغالب على البائع تكلفه النقل دايما على البائع انت راجل تاجر وبعدين <متصفيق> خلاص يعني المهندس تاجر الراجل تاجر التاجر دوت على حسابك وبعدين تبيع لحد ثاني او تلاقي وتتفق مع الراجل بتاعه تقول له والله ده انا مش عندي ممكن ارجعها في اتفاق المنظم لا السعر ايه السعر منظم يعني مثلا اه ده هتيجي مساله تزايد السعر ونقص السعر من كده تمام قال الشيخ ببعض الجزئ ايضا أفل... قال ا اذا اشترى شيء ولم يسدد ثمنه كاملا فهل يملك ان يبيع هذا الشيء هل هذا فتوى الشيء؟ هل هذا مثل لدعوت عزيز؟ لا لا دعوت عجل لا قلنا دعوت عجل مرة فتوى لا اقترض قال اقترضت مبلغا من شركة ليس فيها لمن ولله الحق لشراء سيارة واحد السنة في رسم واحد او من شركة المهم يشتر عربية وانا بدأت في سبب هذا الطابع شكارد ريبورو وكارد عادة حسن لكن لم أنتهي بعد يعني لسه بسد 8, 8 سنعة هل يجوز لي أن أبيع تلك السيارة أم لا سواء بقى سيارة بيت أرض أي حال أنت اشتريتها واشتريتها بالفقصية بس من اجتها أصبحت ملكك تتصرف فيها والبايع الأولين لم يعد له أي صفة أو له أي دعوة بهذا الأمر قال الشيخ الأصل جواز تصرفك فيها كيف شئت بما ليخالف شرعا ولا يخالف عقدا إلا إذا كانت هناك قيود كتبت عليك أثناء إعطائك القرض فينظر إلى تلك القيود أما إذا لم تكن هناك قيود فالأصل أنه إذا اقترض شخص من شخص مبلغا من المال ثم بعد ذلك اشترى به أي سلعة سيارة أرض عقار أي شيء فهو أحقب سلعة يتصرر فيها كيف شاء والله تعالى ووضحة المسألة دي وليس وضحة انت اشتريت حطة أرض منك ألف جنيه انت معك منهم عشرين ألف فلس اتفعت العشرين عليك بيئة المبلغ وخلاص الأرض بيئة منك البايع الأولاني خلاص خد فلوسه وبتسديده انت الإقصاط بتاعك قمت انت لايح بايع ايه؟ حطة الأرض دي بيئة مية وخمسين ألف جنيه بدأت تسديد الإقصاط اللي عليك وخلاص اتفعت بهذا المال المتباقي لا بأس طالما انت اشتريت طالما انتا استحوذت على السلعه اصبحت في ملكك فتباعها كيف ايه كيف أشير. مش شرط ان انت تكون سددت كل كل 8 زي مثلا التجار العاديين انت لو انت بتشتري حاجه من تجار الجمل بتعلق فلوس لمين تجار الجمل انت الحاجه ممكن نص الحاجه اللي عندك في المحل مش بتاعتك اصلا لسه بتسددها خلاص يعني انت عندك المحل 100000 جنيه 50000 ملكك وال50000 بضاعه بالتقسيط لسه بتسددها لتجار الجمل بتعمل ايه في المحل ها بتبيع براحتك بتبيع جراح وتعمل إيه؟ تجمع له ما بلغو تدوله تجمع له ما بلغو تدوله خلاص ليه؟ لأنه ولوش دعوة ما بلغو السيطرة عليها انت السلعة ده أصلاحة إيه؟ ملكت محدش كلوك فيه؟ طيب ما اسألت سيارة دي برضو سعاد بعض الإخوة بيسأل فيها هناك من يشتري سيارة باسم المعاق لأنها تكون مخفضة الثم ويستعملها هو ويعطي المعاق مبلغا من المال يدينه خمس تلاف جنيه عشر تلاف جنيه ويأخذ منه هو ليه السيارة فهل هذا الصمع زائف؟ قال الشيخ إذا كانت القوانين تسمك بذلك والحظر مرفوع أعني أنه يجوز بالمعاق أن يتصرف فيها بيعا وشراءا طالما هو ملكة الدولة عام لها بنحق بسعر مخفض لزوء الاحتياجات الخاصة فخلاص اشترى السلع السيارة عايزي باعي باعي عن أي حد ما أنا بقول لك هو إذا ما كانش في قيود خلاص أما إذا كانت هذه الهبة مقيدة هو عاملها وإلاك ممنوع التصرف فاغر بعد سنة أو بعد سنتين أو أي كشير وكان مكتوب ما حاصله لا يحل له أن يبيعها فلا يحل له أن يبيعها إلا إذا انتهى الزمن الذي قذر عليه أن يتصرف, إيه؟ أن يتصرف لأن المسلمون على شروطه باسمه ويرح يجيب واحد يقول له تعالى جبهة عربية وهو يقول له تجيبها باسم هذا تحايل هو ده يدفع الفلوس ويرفع العربية وبعد كده يرضي هو كمس ماشي ويرقول لك وهذا تحايل هل يجوز رفع الأسعار أثناء الأزمات على الناس كالطبيب او غير الطبيب طبعا المسألة كي تجاب في دكتور بيعلي الكاش خلاص لكن قال الشيخ حفظه الله أجرة الطبيب او كشف الطبيب طبعا في بعض العلماء يعني من المزوعة عشان ما يكونش حد من الدكات لا مننا في بعض الفقهاز الملكية لا يعطون الطبيب الأجرة إلا إذا طبب العلة يعني أقول لك الدكتور إذا وصف العلاج والمريض ما شوفهاش لا يستحق أجرة الكشف لا ده أقول لك يعني الملكاء يقولوا كده طبعا الجمهور على خلاف ذلك يعني خلاص لكن طبعا الكل يشترط أن يكون الطبيب أمينا وأن يتقن لها عز وجل في المريض بأن يرفق به في الكش وأن يرفق به في كتابة الدواء يعني إذا علم أن هناك دواءان بنفس الفعالية واحد سعره أكثر والثاني سعره أكثر وهو كان في أمي الآن بيكتب لي سعره أقل بالك فيجب عليه أن يرفق بالنسوى أن يكون أمين وأن يحيل إلى أهل التخصص من إخوانه يعني ما يجيروش واحد مثلاً بشيء معين وهذه ليست تخصصها للأسف بعض الأطباء أحياناً يفعل مثلاً يجعل واحد مريض يعمل عملية العملية هي جراحة معينة الجراحة ليست تخصصها أصلاً فيروح يعمل إتفق مع المريض يقول له يبدل مثلاً بخمس تلاف جنيه ويروح يجيب دكتور ثاني يعمل العملية للمريض ويقوم محاسب الدكتور هم واخد الباية في جيبه هذا, هذا لا يجوز يعني برضه عشان محدش من الطبيعة كلما يجوز لا كلام دي اليسأل فيه هذا غش وخداع ليه لأن أنا لما جيت لك أعمل عناية جاي انت لو أنا عايز أروح للتاني اللي انت جبته من الباطن وأجرته عشان يعمل هو العملية بدلك وانت تاخد انت الفلوس بيتها في لو أنا عايز أعمل جاي لك انت الواحد تاني فهو جاء كأنت لأنه يثق فيك أنت فيجب عليك من باب الأمانة والديانة تقول له هذا ليس تخصص تطرح للدكتور فلان هو دي التخصص في المسألة المهم خلصت الكلام مسألة تغنية الأسعار سواء كان كشف الأطباء أو التجار بتوع الأقوات أو أي شيء فقال الشيخ يجب على القلب هذه تجارات وإجارات تذهب للطبيب تستأجره هذا موصف تحت الإجارة فإن شئت أن تتعالج عنده تعالجت وإن شئت أن تتعالج عند غيره تعالجت فليس بحرام عليه أن يضع ذلك الثمن للكشف دكتور يقول لك بسن الكشف 50 جنيه وحد تنين لك 60 جنيه 40 جنيه بكذا وكذا تحديد قيمة الكشف لا إثبت فيها ولكن استحب له أن يرفق بالعباد حتى يبارك له والشفاء دائما من عند الله جل وعلا كما أن هناك أطباء دون ذلك قيمة الكشف عندهم ثلاثون جنيها أو نحو ذلك بذل المئة وعلى قدر يقينك بالله استعين بالله أما إذا كان الداء خطيرا فتحمل بعض الشيء والله تعالى أنا حينما تبطلط رحل دكتور غالي واخد بالك لأنه وسن ماهر في بابه أو فيه أو في لكن الواجب على الجميع أن يلتق الله سبحانه وتعالى في العديد صورة خطئة من صور البيوت أتعامل مع معرض بالسيارات وأحيانا أذهب لشراء نوع من السيارات فلا أجده عند صاحب هذا المعرض فيقول لي صاحب المعرض دلني على مكان هذه السيارة التي تريد وأنا أذهب أشتريها ثم أبيعها لك بالتقصير فهل هذه المعاملة تدخل في باب الربا؟ قال الشيخ هذه المعاملة التي وصفت وسيلة من وسائل الربا فابتعل عنها طبعا صولتها ايه الريبه ان يروح صاحب المعرض وخد ويقوم دافع الفلوس عن الرجل الذي يريد السياره خلاص او ياخد منه فلوس ويكمل عليها ويروح لصاحب المعرض ثم يبيعها عليه قسطا هذا اشبه الاقراض الذي فيه سلعه يعني كانه ايه سلفه امال ايه الصوره الصحيحه الصوره ساعه يشتري السياره تعيز كذا نوعها كذا يشتري العربية ثم يعمل ايه ها؟ لا اول حاجة يعمل ايه ينقلها من عند التاجر مش يروح يقوله روح بقالي خد العربية من الأجنص او من المعرض لا انت اشتريت العربية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاء حتى يأخذها التجاري لاذا لحالك عمة الله انت من المعرض اصبحت ملكك روح بيعها زي ما انت عكس روح بقى بيعها بمية بمية وخمسين إذا أنت عايزة مش مشكلة واضح لكن شرط أن أنت لا تبرم البيئة مش يجي اتفع العربية يقول له العربية بمئة ألف فأنا أخذ منك مش عارف بعشرين ويبقى البيئة عليك كالواصل ما يملكش العربية أصلي ولسه يروح يشترق من المعرض واضح لا انت بتوعد ويقول له والله أنا أجبها لك وهبيعها لك عم خلاص دي موعدة التالي قال مش عايز العربية خلاص مش عايز العربية يبقى راجل تاجر لان في ناس عايزه تكسب على طول واحد عايز غساله يروح يشتري له غساله عايز ثلاجه يشتري له ثلاجه عايز مش عارف اسمنت يروح يجيب له اسمنت عايز عربيه يروح يجيب له عربيه عربون الأول ومش عارف إيه. هو لو هو لا في الاسمنت ولا في التوك توك ولا هو تاجر كله بتاع كله جايب له يعني بالقروض اللي يمنع هذا الامر لكن إذا استحوذ على السلعة وتملك السلعة فيجوز له أن يبيع السلعة كما شاء بعد آخر مسألة رجل عنده قطعة أرض ويريد أن يبيعها فأعطاها لسمصار وقال له يريد مبلغ كذا بيع للأرض دي بمئة ألف وما زاد على هذا المبلغ فأله فباع هذا السمصار قطعة الأرض بزيادة على ما طلب صاحب الأرض فهل ما زاد عن هذا المبلغ الذي حدده صاحب الأرض حلال له أم لا؟ يعني السمصار بطلع له عشرين في المسألة دي هو قال له أنه يعمل بعهالي بيك ألف إيه التالي تهاج وأن بيعه مئة وعشرين العشرين ألف حلال عالي ليه؟ لأنه عندما تصرف في الأرض في هذه الحالة لم يتصرف كسمصار وإنما تصرف كإيه؟ كوكيف. كوكيف تصرف كوكيف فاذا هو من ممن اذن له بالتصرف في هذه الايه الس انتقل من كونه سمسارا الى كونه ايه فيحل له ما زاد عن هذا الأرض مسألة تكتب او ما تكتبش دي شيء اخر لكن هو دلوقتي يقل كل صاحب يعني بعتاب 100000 ومعه ممكن 100000 بتاعه اهو ماشي ما اديه بسوام من الاول ايه موكله قال لك بيعها لي واللي يزيد حلال عليك لكن قال لك بيعها لي بيعها لي بعتاد 200000 بتوع ال200000 هو اللي يزيد بعتاد 200000 ال200000 بتوعه في فرق بين يقول لك بعها بكذا حلال عليك ويقول لك بيعها لي هنا انت وكيل والوكيل مؤتمن بعتاب 100 يبقى 100 بعتاب 110 يبقى 110 تابعه انت تاخد سمصارتك انت بس تاخد سمصارتك انت عايز انت تربح فيها اشتري بفلوس قول له يا عم تعيشها كام 100000 خد يا انت روح باع ب 200000 بقت ايه وقتي خلاص يبقى انت لو عايز انت تربح انت فيها تنتقل من سمسار الى بائع يبقى في الحاله دي بتشتريها انت بفلوسك ال100000 تروح تشتريها انت او تديله نصهم مفيش مشكله احنا قلنا ان هي جوز ايه يبقي ثمن مفيش مشكله بس الممت اللي انت ملكته البيع ملوش دعوه بيه بقى هو بقى انت بقى اتهدت انت ورحت بعتها انت ب150 ب200000 حالها ايه انت مش مشكله يبقى لابد يفرق بين كده في هذا القادم ان شاء الله الحديث لا عشان بس الشخصيه عشان ما نفاضش الموضوع طيب ماشي عشان الشخصيه بس ان شاء الله يا اخواننا نكمل باذن الله في الدرس القادم بسم الله تعالى ان نفعه بكم وبكلنا وممن سمعنا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله